وما كان المؤمنون لينفروا كافة نفر من كل جرقة من أمطائفة ليتفقه في الدين وليه Mau mng ý dấu y đây